ابشر ايام سرور سفت لك البشرا ابشر ايام سرور سفت لك البشرا اجساد عدائي ديست ومناقره ودماءهم صارت تجري هنا نهرا ودماءهم صارت تجري هنا نهرا اننا سنخرجهم من ارضنا قسرا اننا سنخرجهم من أرضنا قسرا أرضنا قسنا أرضي سأجعلها يوم اللهم قبرا أرضي سأجعلها يوم اللهم قبرا يا قوم عداي أنتم بهم أدرا يا قوم عداي أنتم بهم أدرا كم قتلوا منا كم, كم اظهر الكفرا كم قتلوا منا كم اظهر الكفرا يا من بهم سكرا يا من, سكرا يا من لهم اثرا يا من بهم, من بهم سكرا يا من, يا من لهم اثرا الله اشلاء ابنائي نثرت هنا نثرا اشلاء ابنائي نفرد هنا نثرا لم يرحم الحبل حتى ولا البكر لم يرحم الحبل حتى ولا البكر هبي يومتنا وكفى بهم سكرى هبي يومتنا وكفى بهم سكرى هبي يا أمتنا وكفانا عدرا هبي يا أمتنا لنا عذرا. إن غاب سيفكم لنا ضهران إن غاب سيفكم سيكون لنا ضهران إنه أسر اليوم أنتم غدا أسرا إنه أسر اليوم أنتم غدا إن لكم أهل زدت بنا فخرا إن لكم أهل زدت بنا فخرا نعم الذي أسرى نعم الذي أسرى جند لأقصى ناف جلبت له النصر أبشر أيام سراء زفت لك البشراء أبشر أيام سراء زفت لك البشراء أيساد Dişet, burada kahraman. Eşsadu, aday dişet,